فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مِن يُمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَارَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فدوة منه ذلك من آيات الله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 قَالُوا رَبُّكُمْ عَلِمَ دِمَالِ بِيئْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَامَى الطَّيِّبُ وَلَا يُسْأَلُ نَبِيكُمْ أَحَدًا إِن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 فقالوا بَنُوا عليهم بنيان روبهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 لا يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفتيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إن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 ولبثوا في كهفهم ثلاثة مئتين سنين وزدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَانَ الْمُهْلِ يَسْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ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 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا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 ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشوناهم فلم نوادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف الل قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 بِثَالِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فَلَمْ فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً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 قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيأ أهل قرية نستطيع ما أهلها فأبوء يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 خذ كل سفينة غصب، وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين، فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفران، فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة.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 ذكرى وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا من دوني أولياء؟ إننا اعتدنا جهنم للكافرين نزولا.